اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وأن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 الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن فَأَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَائِلٍ فَتَبِينُ فَتَبِينُ تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَا دِمِينٍ وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان هؤلاء كهم الراشدون فطلن من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي فقاتلوا التي تبغي حتى تفي أئلى أمر الله فَإِنْ خِفْتُمْ بَيْنَ هَمَّتَيْنِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 فسكم ولا تلمزوا الفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بس لسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتبو فؤدائه هم الضارمون. يا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يختبئ بعضكم على بعض ان يحب احدكم يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر إنا خلقناكم من ذكر وذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن أسلمنا ولما يدخل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا ينتقم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمروا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات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 بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم ما في السماوات وما في إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون